بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض ج ع ل الظلمات والنور ثم الذي نكفر و ا بربهم يعتلون هو الذي خلقكم من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 الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم مَكَّنْ ل ف ي ا ل أ ر ض م ا ل م ن م ك لكم و أ ر س س ل ل ن ا ا م ا ء ع ل ي ه م م د ر ا ر ا و ج ع ل ن ا ا ل أ ن ه ا ر ت ج ر ي من تحتهم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 ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه ب أ ي د ي ه م لقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا سحر مبين وقالوا ل و ل ا أ ن ز ل عليه ملك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 فلا كاشف له إ ل ا هو و إ ن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أ ش ر ك و ا أ ي ن ش ر ك ا ؤ ك م الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن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 إ ذ ا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن ه ذ ا إ ل ا أ س ا ط ي ر الوليد أ وهم ينهون عنه وين أ و ن عنه وين إلا أنفسهم وما يشعرون ولو يشعرون ترى إ ذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ب آ ي ا ت ربنا ونكون من المؤمنين ف ا ل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون وقالوا ان هي إ ل ا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أ و ز ا ر ه م على ظهورهم الا ساء ما يزرون وما الحياه الدنيا ولقد جاءناكم بما فيه من دون الله ذ ي ي ق و فانهم لا يكذبون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 عليه آية من ربه قل ان الله قادر على أ ن ينزل ايه ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون وما من دار وما يطير بجناحيه إ ل ا أ م م أ م ث ا ل ك م ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إ ل ى ربهم يحشرون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 ب ا س و الله ض ر ا ء م يتضرعون الرحمن ا ت ض ر ع و م و ل ك ن قست قلوبهم و ز ي ن ل ه م ا ن ي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 فإذا ه موسوعه ب ف ق ط النابلسي ب ر ا ق و للعلوم الاسلاميه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 العذاب بما كانوا يفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ولا إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي ا ل أ ع م ى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربكم ليس لهم من د ولما ن ه و ي شفيع لعلهم يتقون ولا ل ل ع ه يتقون و ل تطرد الذين يدعون ربهم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 شيء فتطردهم ف ت ك وكذلك ن من الظالمين و فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أ اذى بأعلم واذا جاءك الذين يؤمنون ب آ ي ا ت ن ا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه ة كتب ب ر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 وأصلح فأنه اسماء الله ا ل ت س ت ب ي ن سبيل المجرمين قل إني نهيت قل ل أن أ ع ى الذين تدعون م ن د و ن ا ل ل ه ق ل ل ا أ ت ب ع أهواءكم قد ض ل ل ت إذا و م ا أ ن ا من ا ل م ه ت د ي ن إني قل على ه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 ويعلم ا في البر والبحر وما س م ا ي الله ا و ل ا ح ب ة في ظلمات الأرض ولا موسوعه النابلسي ي ا للعلوم ا جرحتم ب ا ل ن ل ا ر ث ه ب ع ثم ك ف يبعثكم ه ليقضى أجل ي مسمى ثم فيه ليقضى اجل مسما ثم إ ل ي ه مرجعكم ثم ي ن ب ع ث ك ب ئ ك م بما كنتم م ت ع ل و س و ه و ا ل ق ا ه ر فوق ع ب ا د ه و ي ر س ل ع ل ي ك م حفظة ا ل ا س ل ا جاء موسوعه ت ف ر ا ل ن ا و ه ب ل ا ي ف ر ردوا ق و ن ثم إ للعلوم ى ا ل ه م ا الاسلاميه ح ق أ ل له الحكم وهو أ ر ع ا ح س ب قل من موسوعه ا ل ب ر و ا ل ب ح ر ت د ع و ل س ي ل ل ع ل و خ ف ي ة ل ئ ا س ل ا ن م ي ه من、الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أ ن ت م تشركون ن قل هو القادر على أن يبعث عليكم هو عذابا يبعث أن م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 الذكرى مع ق وما ل ل ظ ا وما م ي ن على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون اتخذوا دينهم لعبا و ن ه و ا وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت, وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من د وان ن ل ل ولي ولا ه و شفيع إ تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ا أ ل م و س و ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه بعد ذ هدانا الله ونرد على اعقابنا بعد إ ذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في ا ل أ ر ض حيران كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه إ ل ى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لربنا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 هذا ربي ف ل م و س و ع ق ا ل ل ئ ن يهدني ر ب ي ل أ ك و ن ي ل ل ا ل و م ا ل ا س ل ا م بازغة لفضيله ا أ ك ب ر ف ل ن ا ه ت وجهي للذي فطر السماوات و ا ل أ ر ض حنيفا وما أ ن ا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاج إلا أن يشاء أن ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ا ش ر ك م ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون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 الكتاب والحكم والنبوه ف إ ن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين ه د ى ا ل ل ه ه ف ب د ا ه مقتده ق ل لا أ س ي للعلوم ك الاسلاميه إذ قل ا و ا من ا أ ز ل انزل ل ل على ه بشر م شيء قل من ن أ الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى و تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا, كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أ ن ت م ولا تعلمون في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أ ن ز ل ن ا ه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها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 غ م ر ا ا ت ل م و ت و ا ل م ل ا ئ ك ة ب ل س ي ه م أ خ ر ج و ا أ ف س ك م ا ل ي و تجزون م ع ذ ا ب ا ل و ا م ي ه ت ق ولقد و ن على الله ل ا غير ح وكنتم تستكبرون و عن آياته ل ق جئتمونا ف ر ا د ا كما خلقناكم أ و ل م ر ة و ت ر ك قالتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذي نزعمتم ا ل ذ ي ن زعمتم أ ن ه م فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن والنواي الله فالق الحب موسوعه النابلسي ي م للعلوم ا ل ا س ل ا ل ي ه وجعل اسماء ل ل ل ي ك الله ا ل ح س ن العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم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 نبات فأخرجنا كل شيء م ن س و ع ه ا نخرج م ن ه ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ة وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات و ا ل أ ر ض أ ن ا يكون له و ل د ولم تكن له ص ا ح ب ة وخلق كل شيء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 فمن أبصر فلنفسه أبصر وما ن عميف ع ي ل ه و م انا أ عليكم بحفيظ وكذلك نصرف ا ل آ ي ا ت وليقولوا د ر س ت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 وما جعلناك عليهم حفيظا وما أ ن ت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أ م ة عملهم ثم إ ل ى ربهم ر ج ع ه م ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا, ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن أ ك ث ر ه م يجهلون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 فلا تكونن من الممترين وتمت ك ل م ة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم و إ ن تطعت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 ل ف ض ا ل ه الدكتور محمد ألا راتب النابلسي وقد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 وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم آ ي ه قالوا لن ح ت ى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عندهم ومن شديد و يرد و ن فمن ي الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله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 قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إ ل ا ما شاء الله إ ن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا、يكسبون. يا ك س ب و ن ي معشر َََْ الجن ِِّْ و َ ا ل ْ إ ِ ن س ِ أ َ ل َ م ْ ي َ أ ْ ت ِ ك ُ م ْ رسل ٌُُ منكم ُِْْ يقصون ََُُ عليكم ََُْْ آ ي َ ا ت ِ ي وينذرونكم ََُِْ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على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 بغافل عن ما يعملون. وربك الغني ذو الرحمه إ ن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أ ن ش ا ك م من ق م آخرين إنما ت و ع د و ع ه ا ل ن ا ب م ع ج ز ي ل يا ق و م ا ل و ا ع ل ى م ك ا ن ت ك م إ ن ي عاملون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 وقالوا ما في بطون هذه الانعام أ خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم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 والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إ ذ ا أ ث م ر واتوا حقه موسوعه النابلسي ح للعلوم م ا رزقكم ا ل ل ه ا م ي ه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 ذكرين حرم ام الانثيين ام ما اشتملت عليه ارحام الانثيين ن نبئوني بعلم إن كنتم إن ص ا د ق ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل اذ ذكرين حرم أ م ا ل أ ن ث ي ي ن أ م ا اشتملت عليه ارحام ا ل أ ن ث ي ي ن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 قل ظالمين ا على ط ع م ه إلا أ يكون ميتة أو مسخوحا دما إلا دما مسخوحا أو د م او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغي ولا عاد فإن رب موسوعه النابلسي ظفر ومن ا للعلوم ب ق ر و ا غ ن حرمنا م ي ه م ش ح الاسلاميه حملت و ر ه م ا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 قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجُّ م و ا و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ذ ي يشهدون ن أن ا ل ل ه ح ا م هذا؟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 قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق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 به لعلكم ل ع ت ق ولا ن و تقربوا مال اليتيم إ ل ا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط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 ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه, وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربك ب أنزلناه م الله ك ا ت ب الرحمن ت و ا ع ل ك م ت و أن ت ق و ل و ر إ ن م ا ا ل ك ت ا ب على طائفتين من قبلنا و إ ن كنا عن دراستهم لغافلين أو أنى أنزل تقولوا الكتاب لو علينا لكم ولقد جاءكم بينكم من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن ن كذب ب آ ي ا ت الله وصدف عنها سَنَجِزِي الَّذِينَ يَصْرَبُ ولقد كانوا يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون آيات ربك يوم ياتي بعض آ ي ا ت ربك لا ينفع نفسا إ ي م ا ن ه ا لم تكن آ م ن ت من قبل او كسبت في إ ي م ا ن ه ا خيرا قل انتظروا انا منتظرون ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما ومن جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسنه فله عشر امثالها ف ل انني يجزى ي إلا مثلها وهم لا ل وهم م و ظ قل إ دداني ربي إ ل ى صراط مستقيم دينا قيما من ب ر ا ه ي موسوعه حنيفا النابلسي ل م ن للعلوم الاسلاميه ت ي و ن ك ح اسماء م ي ل ل ه رب ا ل ع ا ل ح ي ن لا ل شريك ى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 ولا تزروا و ا ز ر ة وزر اخرى ثم إ ل ى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آ ت ا ك م إِنَّ رَبِّ اسم الله الرحمن الرحيم الجزء ا ل ث ي م ي